ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كَذَلِكَ يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى, حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما فإما من بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لمن يشاء الله لن تنتصر منهم ولكن ولكن ليبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم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 وذلك بأنهم كرهوا مَا أنزل الله فَأَحْبَطَ أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غَيْرِ آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شراطها فأنا لهم إذا جاءتهم بكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَل نَبلَلُ وَكُم حََّانَعَلَمَ الْمجاهدينَ مِنْكُمْ وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَنَبَل وَاخبارارَكُمْ إَِّذينَ كَفرَر وَصَدُّ عَن سَبيل اللَّهِ وَشُّر وَسُول وشاقوا الرسول من بعد ما تَبَيَّنَ لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فلن, فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتق ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيحكم تبخل ويخرج اضوانكم ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هو الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم